قالوا الا ان لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال انني لعملكم من القانين ربنا نجني واهلي مما يعملون فنجيناه واهله اجمعين إلا عجوزا في الغافرين ثم مدمر الاخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمن وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون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 ولا تبغث الناس اشياءهم ولا تعثوا في الاضم مفسدين